إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى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 فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخْلَعْ عَنْكَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالوَادِ الْمُقَدَّسِ قُوَاهُ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا الله صلاة لذكر الله أكبر الله لمن حمده الله الله اكبر الله اكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تسعى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 وَأَهْوَشُ بِهَا عَلَى ظَنَمِي وَلِي فِيهَا مآربُ أُخْرَى قَالَ الْقِهَا يَا مُوسَى فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ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 اللہ ہو جلہ وکر اللہ وکر Allah السلام علیکم رحمۃ اللہ السلام علیکم رحمۃ اللہ اللہ الحمد لله رب اروشنارواشی او میم اهدنا الصراط المستقيم صراط میم انعمت عليهم پل المغضوب عليهم ولا ل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 أشدد به أزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إن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 انقذيه فيه في التابوت فقذفيه في اليم فيلقه اليم فيلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو لك والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني إذ تنشي أختك فتقول فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقض عينها ولا تحزن, ولا تحزن وَبط تََفسم فَنَجن كَمًا غَم م وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مديا ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اللہ اللہ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين اوشنا دی اهدنا الصراط المستقيم صراط سا پلچ عليهم پل المغضوب عليهم ولا ولبو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 فَكُنْ اسْمَعُ وَأَرَى فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّ رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَا لَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمر ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا قال فما بال قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الارض مهدا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى كُلُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أخرى اللہ اللہ اللہ الله uh اكبر -huh.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 صراط الذين أنهمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد أريناه آياتنا كلها فكذبا وآبا لا اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى فلناتي انك بسحر مثله فجعل بيننا وبينك موعدا موعدا لا نخلفه نحن ولا انت وكنا نسوا قَالَ مَنْ وَعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّيْنَا وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًا فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ وَيْلَكُمْ, ويلكم وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُوا النَّجْوَى قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمْ الْمُثْلَى فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اللہ میجر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 اشداد لظه وعصيهم يخيل اليه يخيل اليهم من سحرهم انها تسى فوعس في نفسه خيفه موسى قلنا لا تخف انك انت الاعلى ألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر, ولا يفلح الساحر حيث أتا فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا بيرب هارون وموسى قال اامنتم له قبل ان ااذن لكم انه هو كبيركم الذي علمكم السحر فلم قطع عن من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات قالوا لن على ما جاءنا من البينات والذي فطارنا فاقض ما أن تقض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير والله خير اللہ ہو جا مطلب اللہ اللہ الله أكبر السلام علیکم السلام علیکم وشمت اللہ الدین و اهدنا صراط پل پی عليهم پل المغضوب عليهم ولا بیلو فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فأولئك لهم الدرجات العولى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكر ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي أن أسرب عبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يا باسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بدلوده فرشيهم من اليم ما رشيهم وأضل فرعون قومه وما هدا, وما هدا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم ووعدناكم جانب الطول الأيمنى ونزلنا, ونزلنا عليكم المنى والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضب وذي يحل عليه غضب فقد هاوا ومن يحل عليه غضب فقد هاوا وان الى غفور وان لمن تاب وامن وعمل صالحا اللہ اللہ بلی منشن جل الله أكبر الله أكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بدھ یہ دن سو را پل الصراط یہ صراط سو را عليهم غير المغضوب عليهم ولا ویریندو يا موسى قَالَ هُمْ أُولَاءَ عَلَى آثَارِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُ مُسْتَامِرِي فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا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 ولكننا حم مننا اوذارا من زينة القوم فقذفناها فقذفناها فكذلك القى السامري فاخرج لهم عجلا جسد له خوار فقالوا هذا الههكم والهه موسى فنسي أَفَلَا يَرَوون أَفَلَا يَوونَ عََّا يَوجِعُ إلَيْهِ طَولَ وَلَا يَمِكُلَهُ وَلَا يَمِكُلَهُم أبُر وَلَا نَففع الله اللہ الله لمن الله أكبر الله أكبر سرم علیکم رسم تھو سلم کم رسم تھو